الله اكبر حطم تطم دوله الصنمي قد الله والكذبي هذا سير الاسد في زمن مل النقيقه فمتياض فدع الشغبي هذا اوان النجوم الغر في افق ضغط عليه غيوم القهر والغلب هذا اوان زير الاسد في زمن مل النقيقه فمتياض فدع الشغبي هذا أوان وق بوت عليه غيوم القهر والغلبة الله اكبر دولة الصنمين يا بجهنم وللاصنام الله اكبر حط النطن دولة الصنمين يا بجهنم والحطبي فلا بقى قد جند هل من مزيد هل الأيام سانحة فتنزف الدم أمريكا من أركبي ذوق العذاب جنود الشرك لست وراء إلا بقايا عظام من أبي هل من مزيد هل الأيام سانحة تنزف الدم أمريكا من أركبي ذوق العذاب جنود الشرك لست إلا بقايا عظام من نبي لبي الله أكبر حطم حطم دولة الصهني تاقد جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حطم حطم دولة يا قد جهنم للأصنام والحطبي حطم أباضي لأمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الرفك والكذبي يا دولة النور قومي لست أمنية أنت الحقيقة وأنت الرد فانتصبي وليسقط العرشة والعرش في أجل ولتعلن الحرب في الميدان ذي الرحب هذا هو الموجه الدار ومتنع جنودها ما نعيت حيلة الهرب لا منجل لا صليب لا قياصرة يحطمون جبالا مرة الطلب يحطمون جبالا مرة الطلبين الله أكبر حطم, حطم دولة الصنم تاقد جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصنم تاقد جهنم للأصنام والحطم حطم أباضي لأمريكا وزمرتها فلا بقاء لجن في الفسق والكذبي